تقول أخت نعم. سمعت أنه لا يجوز ل... يعني لبس شيء من فوق الخمار فهل يجوز للمرأة تقول سمعت أنه لا يجوز أن تلبس المرأة شيئا فوق الخمار فهل يجوز للمرأة لبس شيء فوق الخمار للتستر من البرد ك... كقطعة ثوب سياسي ما في معنى من يقول ما يجوز؟ والله هكذا يعني طرحت سؤالها لا لا أبدا عكس الخمار تستر وإذا ما كفاها من البرد تلبس فوقه ثاني وثالث نعم وهل يجوز لها الصلاة هكذا نعم لا شيء طيب حفظكم الله وبرك فيكم بارك الله فيكم ما نوطل عليكم إن شاء الله يا شيخ الله يحفظكم, الله يحفظكم. ونبشركم أننا الحمد لله سنقوم بدورة علمية هنا في مزيد الرحمن الحمد لله بارك الله وبرك فيكم بارك الله فيكم الله, الله يحفظكم رسو الله تعالى أن نوفقكم لِتَلِي أن تكونوا ضيفا فيها إن شاء الله. ونرجو إن شاء الله بِالله بي... فيكم. بكم. الله يبارك. الله يبارك. الله يجزاكم خير. حافظكم. الله يجزكم فيكم بارك الله فيكم وعليكم. أستديناكم إن شاء الله شيخ حياكم الله سلموا على الجميع الله يحفظكم. إن شاء الله مبلغ إن شاء الله. بارك بارك الله. بارك السلام بارك عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته.